Allahumma salli مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم الشمس الضحى بدل الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده السيد المغسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين Aniš долгоmi rojba božina Reživljenja zaτοzenjati Reživljenja za محب الفقراء والغرباء والغرباء والمساكين سند الثقلين محموب رب المشقين ورب المغربين جد الحسن والحسين صحبه وسلم تسليما دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم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 وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده السيد المرسلين lisil alifin rahmatan lil alamin rahatil ashikin القراء والغرباء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محموب رب المشقين ورب المغربين جد الحسن والحسين Mm-hmm. وأصحابه وسلموا تسليما